ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن لوم الفصل كان ميقعتا يوم ينفق في الصور فتأتون وَفُتِحَتِ وفتحت السماء فَأُبْدِلَتْ أَبْوَابًا وَسِيرَةَ جِلَالٍ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَنَّنَا مَا كَانَتْ مَا أَبَدَّ اللَّابِثِينَ فِيهَا أَحْضَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا طَرْفًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيبكم إلا عذابا إن للمتقيها مفازا حذائق وأعنابا وتواعب أترابا وكأسا بها قا لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا ينلكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له لا يتفلمون إلا من أبن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أنذرناكم عذابا قَرِيبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليكني لي كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات برخا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسامطات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجط الواجفة تتبعها الواجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمرجودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا فرغة قاسرة فإنما هي سبرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألأتاك مُوسَى موسى إذ نالاه ربه بالواد المقدس قوا اذهب فِرْعَوْنَ فرعون إنه قضى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكلف وعصى ما أذره السعف حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخله الله فكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء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 الإنسان ما سعى وبرس في الجحيم لمن يرى فأما من قرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى فأنهم يوم يرونها لم إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما نبريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه المكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يتعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صفف مترمة مرتوعة مطهرة بِأَيْدِي سفرة كرام بررة قتل الْإِنْسَانُ ما أَسْفَرَ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فلا لما يقض ما أمره فلنظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شططنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحزائف رلبا وفاكية وأبا مساعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يرميه وجوه يومئذ مسترة ضاحفة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها وبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار ابطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشختت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بي كنس الجواري كنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ودن عند للعرش مكين مطاع فم وَمَا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه من أفق المبين وما هو على الغيب وَمَا وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين من شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكوافب سترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بغفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أَيُّهَا الإنسان ما غرك بربك الفريم الذي خلقت فسواك فعدلت في أَيِّ صُورَةٍ ما شاء فَلَعَلَّكَ بل, بل تكذبون بالدين آثَارِهِمْ عليكم لحافظين كراما بِهَٰذَا يعلمون ما تفعلون مَا نعيم الْأَرْضِ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها مَا وما أدعاك ما يوم الدين ثم ما أدعاك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا افتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوتون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فلا إن كتاب القجار لفي سجين وما أدراك ما ستين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مؤتر أثين إذا كتنا عليه آياتنا قال أشاطير الأولين فلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطالوا جحيم ثم يقال هذا المبي كنتم به تكذبون فلا إن كتاب الأبرار لفي وما دراك ما عيديون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظون تعرف في وجوههم نظرة نعيم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 وإذا قلموا إلى أهلهم قلموا فدي وإذا رأو قالوا إنها أولا أحذون على الأراضي أوزرون هل توبن تفسار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض متت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بنا ان ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركمن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يفذبون والله أعلم بما يهون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وفل أصحاب الأسفر بالنار ذات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 نبوكوا ربك لشريد انه هو البغي ويعيد وهو الغفور ودود العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الغرود في العلى وتمود بل الذين كفروا في تكذيب الله منهم هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الساقبة إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من من إن ذافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لطادث كومة ابن السرائر فما له من قوة ولا لاصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يفيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافلين أنهيهم ويدا